أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشدا من قبل Vakunna a bialemi. قالوا في <تصفيق> Oh, uh -huh. وَأَن عَ مِنَ الشَّدِ <تصفيق> وَتَلَّلَ أَكدًا أَصَّ وَتَلا إِلَىٰ بَعْدَ لهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم قالوا سمعنا فتى يقال له إبراهين هل <تصفيق> دون <تصفيق> <تصفيق> قالوا ان فَأَلُومُ إِن كُنْتَ يَنْطِقُ فَرَجَ إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا من دون الله ما لا ينفعكم ما لا ينفعكم شيء أو ولا يضركم أُفِلَّ لكم ولما ta min Qulna ya na rukuni burdu wa قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَيْنِ وَلَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي íl a föld, Végül, جَعَلْنَا صَالِحِينَ aki وَخَيْنًا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرِ وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإقام الصلاة وكانوا لما وابدين ولوطا آتي جئناه من القرية التي كانت تعمل الخبائس. إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. Wa adzhalna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 وَدَاوُدُ وَسُلَيْمَانُ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْقَرْضِ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ izna fashion fi ganamul qawwa wa وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ صنعت لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون؟ ليس ليمان الريحة عاصفة تجريب أميري، وليس الريح الريحة عاصفة تجريب. نجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عام وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ له ṣadqan qammul